أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والغراء والكاظمين الغيظ والعافين عليم والله يعب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون لائك جزاؤهم منفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعيم اجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فصيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى لإن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قروح فقد مس القوم قروح وَتِلْكَ الْأَيَّامُ أُدَابِنُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِنَ مِنْكُمْ شُهَدَاءُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحْصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَلْتَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ نَجَاوَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أن فَقَدْ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أم عَلَى قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا Allah'a şakirin. Ve ma kana linafsin an tamuta illa bi-ibnillahi kitaban muhejjana. Wa men yurid thawaba addunya nü'tihi minha. Wa men yurid thawaba ها وسنجز الشاكين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهلون ما أصابهم في سبيل الله وما والله بالصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا فر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا فنصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن الذين كفروا يرد ukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin balillahu maulakum wa huwa khayrun nasirin sanulqi fi qulubil ladina kafaru ruba bima asharuku billahi ma lam Allah'ın ve mevveri onun ve riis mith ve zallimi. Ve laqan sadece konu Allah uğrdehü ibn taḥşun onu diibini. فَأَتَيْنَا مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ فَمَا صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ نِيَابَتُنَّكُمْ وَلَقَدْ عَفَا وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى إبْتُسُعُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاهُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ تَحْزَنُوا تَحْزَلُ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا صادقكم والله خبير بما تعملون فما انزل عليكم من بعد الغم امنه عاسى يغشوا فَتَنَّ قَدْ حَمَّتْهُمْ مَن فُسُهُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ من شَيْءٌ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فيه أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ولي يبتني الله ما في صدوركم وللمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوملت قل جمع عليهم نَمَسَّ ذَلَهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَنِيدِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لإِخْوَانِهِمْ إِذَا غَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَمْ ما وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ عَمَلَ فِي قلوبهم. والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمعفاة من الله ورحمة غير مما يجمع. وَلَئِنْ مُتْتُمْ أَوْ قُتِمْتُمْ اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ مِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضْلًا غَلِيضًا الْقَلْبِ لَنْ مِنْ حَوْلِكَ فَعَشُوا عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَابِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَوَكِّلِ إِيَّا صُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبٌ لَكُمْ وَإِيَّا خَدُلْكُمْ فَمَنِ ذا الذِي يَنصُرُكُم مِّن دُعِي وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى ما كسبت وهم لا يؤلمون أفمن اتبع روان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله قصيهم بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذا بعث فيهم رسلا من ألفهم يكلوا عليهم آياته ويذكّهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِذْ كَانُوا مِن قَبْلُ فِي طَلَالٍ بِيْنِ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم نِّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قُلْ مِنْ عِندِ İnna Allaha ala kulli şey'in kadir <Gülüşmeler>